والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم بابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فاسلامكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قروبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى منين من أَمْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ مَعَتُهُمْ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن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 أرو نعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم بحاء وجنودا لم تروها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 هنا بالله قومونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا نسالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُطَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُلُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ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 وإنكم والقائلين لإسوانهم هذم إلينا ولا يأخون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف إليك تدور أعينهم كالذي يرشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحقق الله أعمالهم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 ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم يرَ المُؤمِنِينَ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 وأنزل الذين ضاروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقترون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجهك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتيء كن سَرَاحًا جَمِيلًا سراحا جميلة وإن كن تكن تردن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعدل من إن كن أجرًا عظيمًا يا نساء النبي ما من يأكنكن من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفي.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 كريما يا نساء النبي لستن مك من النساء إن فلا تخطعن بالقول فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يسلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم.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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ خَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا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 يا ايها النبي اننا اهللنا لك أزواجك التي آتيت اجورهن لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن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 إليك من تشاء ومن ابتضيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحسن ويرطين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعث ولا أن تبتل بهن من أزواج ولا أن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 نَبِيّ إِلَّا أَن يُؤَنَلَ لَكُمْ إِلَّا أَن لكم إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ إِذَا دُعِيتُمْ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 اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهن ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى فَلَا فلا وَكَانَ وكان الله غفور الرحيم لئلاَّ ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنظرٍك بهم ثم لا يجاوِي فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبر ولن تجد رسنة الله تبديلا يسأل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 السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اتوا موسى فبراهم الله مما قالوا فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن